ام تامرهم احلام من بهذا ام هم قوم طاغون ام يقولون تقول لهم بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون أم خلقوا ماواتي والأرض بل لا يحلون أم عندهم خزائن ربك أمهم المصيقرون أم لهم سلالم يستمعون فيه أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بخلقان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مسطلون أم عندهم الغير فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون اِن يَرَوْنَ شِسْتا مِنَ السَّمَاءِ يَسَاقِطُ يَقُولُونَ سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرّهُمْ حَتَّىٰ يَلَاقَوْا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُفْعَلُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعينا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدباره